ومن يطع الا رسول فقد فاز فوزا عظيما الا وان اصبحت حديثا في كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الله سبحانه وتعالى على حال الامه مداركه أن جعلها آخر الأمم وأفضلها واخدار لها خاتم النبيين وأفضل الموسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله سبحانه وتعالى من بين سائر البشر وأكرمه بالآيات وأيده بالمعجزات الظاهرات وحفظه من عداوة المشركين وكيد المنافقين ومكر اليهود أعلى الدين من أعظم المقامات التي نالها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أن أسري فيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليلا ثم أرج به إلى السماوات العلا حتى بلغ سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى أما دليل الإسراء فقوله سبحانه في سورة بني إسرائيل في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ذيلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي داركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع المصير وأما دليل النعوان فقوله سبحانه وتعالى في سورة الدجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القواف مرة فاستوى وهو في الفق ثم لنا فتذل فكان قال قوسين أو, أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى كانت هذه الآية العظيمة في وقت اشتد فيه, فيه أبا المشركين وعطن ظلمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه وكان ذلك في السنة الآشرة بعد النبوة قبل الهجرة بثلاث سنين في تلك السنة مات عنه أبو طالب وكان يحاب عنه وتوفيت عنه زوجه خديدة رضي الله عنها وقد كانت تغنسه وتواسينه فذهب في سمن واحد المحام والمواسي فضاق صدره صلى الله عليه وسلم وضعف جليلته إلا من الله سبحانه وتعالى الذي جعل مع الوسر يسرى وبعد الضيخ فرجا ونخرجا فبعد أن عاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف وكان قد دعا أهدها من الإسلام وقذفوه بالحجارة وأدموه صلى الله عليه وسلم شرفه الله سبحانه وتعالى بهذه الرحلة المباركة ليغمئن قلبه ويزداد إيمانه ويغم رجاهه برده سبحانه وتعالى ومن يتوكد على الله فهو حسفه أسري به ليلا أسري به ليلا ليرى جزءا من ملك الله سبحانه وتعالى حتى يحتقر الدنيا وما فيها فيتعلق قلبه بما عند الله سبحانه وما عند الله خير وأبقى من الدنيا وسفر فيها أسر يفديه يحيارا طاقا مما يدن على رمته سبحانه وتعالى وأغراته وكبريائه فيجد في الدعوة ويصفر على أذى المشركين وأعداء الدين روى قصة الإسرائيل والمعبارج البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الحديث فبينما هو صلى الله عليه وسلم نائم في الكعبة من الحجر جاء أبو ملك فشق صدره ما بين فقرة نحره إلى أسفل ضطره فاستخرج قلبه ثم أتي بقسك من ذهب أتي بقسك يعني بإناء من ذهب مملؤة من إيمان إيماناً وإيماناً وإيمان. وأُسِلَ النبي صلى الله عليه وسلم ثم أُحشِي وأُعِيد وهذا كله زيادةً في قوة أقره صلى الله عليه وسلم فقد رأى شق صدره بعينيه حتى يأمل من جميل المخاوف العالية ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس وأعناهم حالاً ومقاماً وفيه توضئة وتقدمة لما سيراه من الجنة والنار والآيات الكبرى ثم جاء به إبريل الأمين وهو على دابة تدعى القراط وهو بغدابة بين البغن والعمار سرعة جدا ينتهي ربها عند انتهاء طرفها ومصرها وبصحبانه الهبريل الأمين وكل هذا كان يقارةً لا مناماً كان بروحه وجزده صلى الله عليه وسلم فأسرية به حتى بلغ بيت المقدس بأرض الشام ربطت الضراق عند الباب ودخل المسجد فصلتا بالأنبياء ركعتين تشريفاً لهذه الأمة المحمدية وتشريفاً للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم أتي بالمعراج وهو في السلة بدو درج يرقى فيه فصعد فيه إلى السماء الدنيا هو وجبريل الأمير عليه الصلاة والسلام فاستفتح السماء الدنيا فقيل من هذا؟ فقال جبريل جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم قيل ومت أرسل إليه قال نعم فقيل من مرحباً به فنعم النجير جاء ففتح له, السماء ففتح له السماء الأولى فوجد فيها آدم عليه السلام فقال نبريل هذا أبوك آدم فسنف عليه فسنف عليه فرد عليه السلام وقال مرحباً بإبري الصالح والنبي الصالح وإذا على يمين آدم أرواح سعاد وعلى يساره أرواح أشquia من ذريته فاذا نظر آدم الى اليمين سر وضحك واذا نظر الى الشمال بكى ثم رُفعت به الى السماء الثانيه فاستفتح فوجد فيها يحيى وعيسى عليهما الصلاه والسلام وهما من كل واحد منهما من خاله وقال جرير هذا يحيى وهذا عيسى فسلم عليهما فسلم عليهما فردت عليه السلام وقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح روم من رجته من السماء الذات فاستفتح فوجد يوسف عليه السلام وقد هوى شطرا الحسن وقد هوى نصف الجمال فصد عليهه فاضت عليهه السسلام وقال مرحب من أف الصال والند الصالع ثم كل ب ك السلااء اللهع فجد في هذا عليه السلام فصل عليه عليه السلام و عليهه السسلام وقال محب ح من الأف الصال والنب به فاستفتح ووجد فيها هارون ابن عمران اخذ موسى ابن فقال دبرير هذا هارون فشد عليه فاضط عليه السلام وقال مرحبا مرحبا بالاخ الصالح الصالح ام ارجلته السماء السادسه فوجد فيها موسى عليه الصلاه والسلام فوجد فيها موسى عليه والسلام فقال جبريل هذا موسى فسلم عليه وسلم عليه فرد عليه السلام وقال مرحبا مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح فلما تورت جاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى عليه السلام فقيل له ما يمتيك قال ألكي لأن غلاماً بعث بعدي يعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابتي لأن غلاماً بعث بعدي يدخل جنةً من أمته أكثر ممن يدخلها من أمته فكان بكر موسى عليه السلام حسناً على ما فات أمته من الفضائق لا حسناً لهذه الأمة الكريمة وهذا الذي يسميه أهل العدن بالغطة الشرعية ثم أُرِلَ به إلى السماء السابعة فاستفتحَ فوجدَ فيها إبراهيم قليلاً رحمن فقال الإبريل هذا أبوك الإبراهيم فسلم عليه فردَّ عليه السلام وقال مرحبا مرعباً بالإذن الصالح والنبي الصالح وكان الإبراهيم مسجداً ظهراً إلى البيت المعمور في السماء السابعة وهو الكعبة السماوية قبلة الملائكة يدخله كل يوم سبعون أن أملك يتعبدون ويصلون ثم لا يعودون إلى قيام الساعة فعدد الملائكة لا يؤسعهم إلا خالقهم مبارئهم قال سبحانه وما يعلم تنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر أقول الذي تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين الصفا وبعد إيه المسلمون إن جبريل عليه السلام طاب من نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم على الانبياء عليهم الصلاه والسلام تكريما واظهارا لشرفه وفضه عليهم فهو خاتم الانبياء وامامهم وهو صلى الله عليه وسلم امام الانبياء عليه الصلاة والسلام بعد ان رؤى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم البيت المعمور وهو الكعبة السماوية التي توازي الكعبة الأرضية رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سبرة المتها وهي شجرة لا يعلم حسنها ومهاءها إلا خالقها سبحانه وتعالى وقد غشيها من أمر الله ما لا يعلمه من الله غشيها من فراش الذهب وأدوان متعددة حتى إنه لا يستطيع أحد أن يصفها لكفرة بهالها قال سبحانه إذ يغشى السدرة ما يغشاه فقد غشيتها الملائكة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها وله ست مئة جناح وقد ملأ ما السماء والأرض ورأى أفرقاً أخضر قد سد كفه رأى أفرقاً أخضر مثل العلم العظيم ورأى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وإلى أطرابها المسك وقبابها النغل ورأى النار وأهلها وأخضر أن أنفى أهلها النساء وفرضت الصلاة أول ما فرضت خمسين صلاةً فلما نزل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مر على موسى عليه السلام فقال له موسى ما قرض ربك على أمتك فقال خمسين صلاة في كل يوم فقال إن أمتك ذات ضيب ذلك وقد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فاسأله التغفيف لأمتك قال النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عني عشر وما زال يراجع ربه سبحانه حتى استفرت الفريضة على خمس صلوات في اليوم والليلة فنادى منادي إني أبضيت فريضتي وخففت على عبادي ففي خمس صلوات في اليوم والليلة ولكنها في الأجل خمسون صلاة لأن الحسنة لعشر أمثالها وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرج به إلى سدرة المنتهى سمع صريفاً أقلام يعني أقلام القبر بما هو كائن إلى يوم القيامة بعد هذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مكة بغنس والغنس هو بعد الصبح مباشرة وصلى هذا الصبح ولم يرى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة ربه بعينيه بل إن الله سبحانه وتعالى قد حجب هذه الرؤية على نبيه وحجبه النور لأن الله سبحانه قضى أنه لا يرى كبعين في هذه الدنيا وإن يرى في الآخرة كرامة لأهل الجدة وسيادة في النعيم ولذلك فإن موسى عليه السلام لما سأل ربه أن يكشف له الججب لراه قال الله عز وجل لن تراني ولن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجدى ربه للجبل جعله هبكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين روى مسلم في الصحيح عن أبي ذنر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة الإسراء فقال النبي الكريم نور أنا أراه نور أنا أراه وفي رواية أخرى رأيت مورا وأما قوله سبحانه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فالمقصود منه جبريل عليه السلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على صورته التي خلقه الله عليها مرة ثانية بعد أن رآه مرة أولى وهو خارف من بيته بمكة بين السماء والأرض وله ست مئة جناح روى المخالي ومسلم من حديث جابر لعبد الله للأوصار رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبتني قريش حين مسريدي قمت في الحجر حجر الكعبة فجد الله لي بيت المقدس أظهر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بيت بمعدس كأنه أمامه قال فطففت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه وذلك أن كثيرا من الناس شكوا في أمره صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد سئل عن ذلك فقال لإن كان قال فقد صبق ما هو أبعد بذلك قال الحادث المكثير رحمه الله تعالى وأما عرض الآلية من اللبل والخمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقد ورد أنه كان في بيت المقدس قبل أن يععد به من السماوات العدى فاختار النبي الكريم اللبل على الخمر فقال له جمرير إنما اخترت الفضرة وهي الإسلام وجاء في بعض الروايات أن عرض اللبل والخمر إنما كانت في السماوات العلا فيحتمل أن يكون هنا وهاهنا لأنه كالضيافة للقادم والطيف وجاء في بعض الضروف الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرج به, به من السماوات العلا كان إذا مر على ملئ من البلائكة أوصده أن يُمسِي أُمَّته بالإجابة أيها المسلمون لقد جاء بالإمكان أن يُعَج بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى السماء مباشرة دون الذهاب إلى بيت المقدس ولكن كان ذلك مقصودا من العليم الحكيم سبحانه وفيه إشارة وإباء إلى أن الله سبحانه جعل هذا الإسراء دليلاً على أن الإسلام جمع ما جاءت به شرائع التوحيد والأنيفية من عهد إدراهيم عليه السلام الصادر إلى المسلك الحرار إلى ما تفرع منه إلى من الشرائع التي كان وقرها بيت المقدس ثم إلى خاتمتها التي ظهرت من بكة أيضاً كما عاد الإسراء إلى بكة لأن كل إسرائيل وكل لحلة يعقبها وجوع وتهويب وإن إمامة المبي صلى الله عليه وسلم بالأمبياء في بيت لا دليل على أن المسلمين أولى ببيت المقدس من اليهود والنصارى فاليهود يريدون بناء هيك لسليفان وإعادة مومنة داود عليه السلام والنصارى يرون أحقيتهم ببيت المقدس لانه بلد عيسى عليه السلام رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يؤمن بي ثم يموت ولا يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار ولن يكون تحرير بيت المقدس من عصابات اليهود المدعومة من كبر النصارى بالشعارات الوطنية الجوفاء أو المطانين القومية المنهزمة أو المشاريع العلمانية الفاشلة كذلك لن يحرر بيت المقدس بابتداء كذين الله عز وجل بالاحتفال بلدة إسراء وإنشاء القصائل والمدائح وكل ذلك لم يفعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا صحابته واضي الله عنهم ولم يفعله السلف الصالحون وإنما يحرم بيت الأقدس بالذباء لله تعالى واتباء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعذر من العسيان والفدع حتى يكون الجهاد الشرعي الحق الذي هو ذروة سنام الاسلام اللهم أعز الإسلام, اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك